الأمر اللي بعد كده أن تكون قائدا فزدا تقود الآخرين وتؤثر فيهم وأنك تكون إنام ومنارة متأثن بسيدك الإبراهيم الخليل الإبراهيم عليه السلام فقد كان سيدنا إبراهيم قائدا فزدا ومعلما حنيفا صدق الله إذ يقول إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه جتباه وهداه إلى صراط مستقيم وأتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين وإنه في الآخرة لمن الصالحين عرفنا نحن بعض الأمور اللي احنا عايزين ليه نتغير ذي بعض الأمور العامة الأطر الكبيرة وقبل ما نغير في الناس يا جماعة خل بالنا قبل ما هنغير في الناس وقبل ما هنأثر في الناس لازم ان التأثير بيكون علينا انا عايز اقول له حضرتكم حاجة في حد منكم قبل كده قبل حد الصبح وقال له انت زعلان ليه من غير ما يشكله يعني في حد منكم الصبح كده مثلا هو اول ما شاف حد لقى حاس ان هو زعلان لا له حضرتك زعلان ليه؟ او انت قابلت زمانتك ليه حضرتك زعلانة طيب في حد ثاني قابل حد قال له ليه هو انت النهاردة كنت طاير من الفرح وبتنطط من الفرح مع انه ما كانش بتنطط ولا كان بيزغرت ولا كان بيهقق ولكن كنت شايف يعني انه هو طاير من الفرح حد من شاف الكلام ده قبل كده هل الناس مش معانا ولا ايه يا جماعة هو الصوت واضح يا جماعة مش واضح طيب هو السؤال تمام هو ده المقصود من السؤال ان احنا هل بنشعر بحزن او فرح اللي قدامنا من غير ما يتكلم ولا لأ جميل جدا طيب لو واحد نفسوت وفرحان وجميل كده وقاعد معنا في المجموعة بتاعتنا هل بيأثر فينا وبيخلينا برضو بديلنا بعض النشاط ولا لا والتاني زميلنا اللي بيكون قاعد حزين وزعلان ومكتئب والحزن بين على وشه هل ده بيطفي علينا هذا الجو ولا لا هو ده اللي احنا عايزين نوصله سواء تأثير ايجابي او تأثير سلبي انك انت او اندي لو انتو عندكم منورين من جوا منورين طاقة طاقة ايجابية والحزن بيأثر اكثر فعلا لان في طاقة ايجابية وطاقة سلبية الانسان اصلا بيميل دايما الى الحزن. علشان كده تلاقي الناس في وقت فراغها بتسمع اغاني حزينة ولا اغاني فراحي اغاني حزينة يقعد يسمع اغاني حزينه اغاني حزينه كل ما الواحد احزن يسمع اغاني حزينه طب انت يا ابن الناس انت حزين بتسمع اغاني حزينه ليه ما تسمع حاجه تفرحك لا لا لا هو عايز ينكد على نفسه يعني الغيومات بعضها فوق بعض هو الحزن بيأثر اكتر والواحد بيميل اكتر الى حالة الحزن وحالة الركون وحاله الواحد بيلاقي نفسه في الحته دي حتى احنا عندنا كثقافة عامه لما احنا بنضحك احنا قاعدين دلوقتي مثلا وقلنا نكته وقمنا عليها حد يطلع علينا من وسط الصفحة كده ويكتب دينا ايه ايو ايو انا عايز الكلمة اللي بيتسمعوها على طول اول ما يكون قاعدين مرة كده مع بعض وعدين يتحك جاند اوي في حد يطلع كده ويقول ايه الكلمة لا بيقولوا كلمة لا مش يتحكوا على ايه اول ما يتحك اوي يكون بيتحك جدا خير اللهم اجعلوا خير يعني ايه ايوه بقى بعد الضحك ده ايه اللي هيحصل الضحك ده ايه اللي بعده حتى في وقت فراحنا بنفكر في النكد حتى في وقت شهادتنا بنقول ايه اللي هيجي بعد كده خير ايه اللي هيحصل طب ليه دي يا جماعه ما نفرح الحزن جاي جاي وبيدي حقه بزيادة والله احنا عندنا ضمير في الحزن اكتر من عند احنا ما عندناش ضمير في الفرح ما بنعرفش نفرح كويس بس احنا عندنا ضمير وإخلاص رهيب في الحزن والألم بندله حقه بزيادة أما في الفرح ساعات بنيجي نفرح خير بقى ربنا يستر إيه اللي هيجي بعد كده لا هو مش عقنا عند البعض حضرتك هو ده سمة الإنسان بطبيعة الإنسان وخصوصا لما يكون الجو العام حواليك كده جزاكم الله خيرا فاحنا عايزين نكسر الحتة دي عايزين نكسر الحالة دي احنا الطبيعة دي لان احنا تعودنا على كده من صغرنا لبقى حسينا ان الالتزام ان الالتزام ان احنا ده لبسة منقاب من او ده ملتحي الله هو انت وازاي ملتحي وبتضحك حضرتك يعني يعني ازاي ملتحي وبتلعب كورا ازاي ملتحي وبتحذر مع العين صغيرة هو إنت إزاي ملتح كده و... وعامل كده وتلعب بيس إزاي ملتحه وإياه جدعان هو التانية برضو إزاي انت منتقبة بتتحكوا إزاي انت منتقبة بتخرجوا وتتفسحوا إزاي منتقبة وبتقوموا قاعدين كده في جنبه جايبين لقى اسكريم وبتاكلوا أس كريم إزاي منتقبة وبتروح أفرح إسلامية وبتتقافوا وبتغنوا إزاي إزاي بتعملوا الكلام ده فهم الناس أعطونا بعض الإحاة ان انا بدام انتقبت او بدام التحيت ان انا وشي في الارض وحزين وكئيب وماشي طول المرة على كده لا لا لا لا عايزين نغير الفكرة دي تماما عايزين نفرح ولما نفرح نبدي الفرح حقه ولما نيجي نحزن ما نخليش الحزن يسيطر علينا ليه؟ احنا فرح ما عندناش يعني الفرح من الشكر ما عندناش مالع ان احنا نفرح ما عندناش اي دليل بيقول لنا ما تفرحوش اتحدى حد من لكم بجل حالاً دليل من قرآن أو سنة أو رأي ثلاث إن إحنا نسعد إن إحنا نكون مبسوطين إن إحنا نشكر الله إن إحنا نحمد الله إن إحنا يعني نكون فرحانين بفضل الله علينا حد عنده أي دليل طيب طيباً عايز دليل إيه دليل؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هذا عنده دليل يا جماعة أما لو إحنا في الحزن عندنا دليل إني في الحزن حاجة تانية ننطلع منها على طول ولا ليه إحنا نستنى فيه؟ آه طب وساعة الحزن نعمل إيه؟ طيب طيب في الحزن فلا كشف له إلا طيب في أي ساعة ما قلبنا يكون تعبنا ويكون وجهنا قوي. نعمل ايه لا تحدى ان الله معنا والاسترجاع والذكر جزاكم الله خير الألأ بذكر الله تطمئنه القلوب مباشرة ربنا أقلنا على علاج إنت لو قلبك تعب روح اجري اجري على الذكر وأنا أقول لكم تجربة وسطة جدا على فكرة كل ذكر أنا معراشي أنا, أنا حسيتها بس ما معراشي في حد حسها أحسها دلأ ولكن أنا حسيتها وبعد كده بدأت أتابعها وليت فعلا كل ذكر الروحة معينة من قلبك فبدأني والله بتفرح يعني حاول تجربوها بعد ما احمد الله كتير قوي لغاية ما تلاقي نقطة عندك كده جواك بدأت تنور بدأت تستريح تمام وبعد كده اقلب على الاستغفار استغفر كتير هتلاقي نقطة تانية جنبها وبعد كده صلى على النبي صلى الله عليه وسلم هتلاقي قلبك مشرح من نص كده وستغفر تنور من نص فهتلاقي كل ذكر بينور حتى معينة فلما تيجي تنوع الأصغر هتلاقي صدرك، هتلاقيها هتجربوها هتلاقي صدرك من فوق من عند الحنجرة لغاية تحت بطنك كلها حس إنها من جوة طفرح أما ساعات منكون فرحانين ما فيش حاجة تقولنا وقف فلا بد إن نحن نكون مغيرين بجد في النفس لازم إن نكون واقف سرين. لازم الناس تحس بالتأثير كانت المقدمة دي كلها علشان اقول لحضراتكم ان احنا فعلا اللي بيكون رايح ومؤثر في الناس الناس بتحس به بي. اللي بيكون شعاع نور في المكان الناس بتحس به بي. اللي بيكون بيدي للناس في مكان معين امل او طاقة او امان او احساس بان هو في حد كويس موجود معنا بيشجعنا وبينطلق ده الامان خليكو انتو هؤلاء الناس ولما الناس تشوفكو كده ناجحين في عملك وكوائز جدا في تعاملك وفي نفس الوقت الدين ومطاقة هيحبوك ويحبوك على اساس ان القدوة صالحة دين ودنيا ساعتها نبقى منارة جدا لإسلامنا ونبقى نوع... دعاه لإسلامنا من غير منقول اي حاجة من غير حتى منقول الاسلام... الناس صلوا او البسي يعمل... يعمل... كذا وعملي كذا ولكن هيعرفوا ان فينا مازج كوائزة حاول بقى نشليني يا إحنا نماذج كويس يبقى إذن لماذا قررت أن أغير حياتي ولماذا أرغب في التأثير بنفسه الآخرين سريعا عشان لسه في أمور تانية أول حاجة استجابة لأمر الله تبارك وتعالى قبل قبل ما هدخل على الاستجابة جزاكم الله خير من الحتة الجميلة أو اللي احنا واختنا ذكرتنا بها تبسمك في وجه أخيك صدقة صدقة السرع طريق لسكون لسكون الراحة طمأنينة والسعادة قلبك وقلبك انك ترسميها وتزعيها وتغرسيها على الناس التانين وفي قلوب الناس التانين وانت ماشي الصبح وانت ماشي الصبح مع زمايلك بتتحكي معاهم وبتتضاري معاهم كل ما ترسمي على واحدة ابتسابة كل ما تبع جواك كل ما تتنوري جواك كشاف كل ما الكشاف ده بيرض عليك بختة ه شوية, شوية شوية هتموالي شوية شوية تكوني سعيدة هتكوني فرحانة أسرع طريق للسعادة غرس السعادة في قلوب الناس الثمين يبقى سريع جدا جدا لماذا قرطون غير حياتي ولماذا أرغب ليه إحنا عايزين أصر بنفسنا نأصر في الأخير أول حاجة استجابة الأمر الله تبارك وتعالى كما ذكر أستاذنا الدكتور ساحي في كتابه قرطون غير حياتي استجابة أمر الله فالله سبحانه وتعالى يدعو المؤمنين أن يكونوا عالة على غيره وإذا بالعمل والإبتاد حيث يقول وقل اعملوا سيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقل اعملوا بأول حاجة المرة الأمر الآخر المسلم المؤثر أعظم درجة وأرفع قدرا ربنا وفعك يا أخي حسام ويسددك ويسرك الأمر يا رب العالمين ويجعلك من الصالحين المصلحين اللهم أمين المسلم المؤثر أعظم درجة وأرفعه قدرا لي من الأفضل من الأفضل الواحد أعد في مسجد وقال أنا علي نفسي أم الآخر اللي طلع في وسط الناس تعرض لأذى الناس وقد يغير في الناس مين سؤل الإمام بن حنبل رحمه الله فقيل له الراجل يصوم ويصلي ويعتكف واحد بيصوم بيصل ويعتكف أحب إليك ولا اللي تاني اللي بيتكلم في أهل البدع قال إذا قام وصلى واعتكف فدل نفسه لنفسه والذي تكلم في أهل البدع اللي هو بيحاول يصد عن الناس شور أهل المبتدع أهل البدع فإنما هو للمسلمين وهذا أفضل الأمر الثالث لعمارة الدنيا بما هو خير لها هنغير حياتنا لعمارت الدنيا يا داود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 الامر اللي بعد كده لتحقيق الذات والنجاح في الحياة كل واحد من الناس كل واحد من الناس عايز يحس انه له ايمة ووزن كل واحد من الناس عايز يحس ان هو محبوب كل واحد يحس إن هو له قيمة ما بين الناس حتى الاحمق حتى السفيه اللي ماشي في الشارع حتى الغبي لو واحد طفل غبي او واحد سفيه في الشارع والسل predominantly anos هيسبك أو هيسبك بما يعني بما شاء ليه؟ لأنه حتى هو سفيه حتى هو مجنون حتى هو ضعيف حتى هو غبي ما يحبش أبدا أنك تقوله كده يحب إن هو يحس أنه له قيمة فما بالنا بالناس الأسوياء اللي هم فعلا لهم قيمة لازم أن يحسوا بيها وكان ينبي صلى الله عليه وسلم دايما يجمع بين الدنيا والآخرة مش عايزين نكون متدروشين مش عايزين نتدروش نقول لا يعني احنا عايزين نعود ونستكين ونعمل ونعمل ونعمل طيب النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربنا سبحانه وتعالى بحاجة من الدنيا قبل كده الدنيا الدنيئة دي والحاجات الوحفة دي الدنيا المؤرفة دي احنا يعني النبي دعا هي فيها حاجة حلوة قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي والمؤمنين بيعيشوا جنتين جنة في الدنيا وجنة في الأخرة جنة في الدنيا بخوف الله تبارك وتعالى وقبل ذلك المحربته ومحاولة رضائه وفي الأخرة في جنة الله تبارك وتعالى فيما لذ وطاب في ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على على عين على قلب بشر في جنة الله تبارك وتعالى والرؤية وجه الله والنظر إليه والتمتع بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى دنيا وأخرة إحنا عايشين فيها نستمتع في الدنيا وفي الآخرة بعد كده تربية الأبناء إحنا لازم نضيف نفسنا لازم أن نربي جيل جديد لازم نربي أولادنا يعني غير مشوهين إحنا اتربنا يعني في جيل كتير جدا جدا جدا منه مشوه مشوه من الأمور اللي كانت بتقلنا، مشوهين بالضغوط اللي حوالينا مشوهين بالأخبار مشوهين بالمجتمع مشوهين بكل حاجة كل واحد منا حصل فيه تشوه معين ولكن نعمل إيه نبدأ نستعين بالله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين إياك نستعين على كل شيء إياك نستعين على أنفسنا وعلى أهلنا وعلى شيطنا وعلى أصدقاءنا وعلى إخواننا وعلى المعاملات بتاعتنا وعلى التغيير اللي جوانا وعلى التغيير اللي احنا عايزين نعمله وعلى كل شيء إياك نعبد وإياك نستعين الأمر اللي بعد كده لدعوة الناس للخير والرشاد ولتكون منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر تبلوا عملنا كده هتكونوا إيه؟ اولئك هم المفلحون طيب عايزيننا صغير ليه عشان نبقى سعداء ونعيش في هناء ونعيش في سعاده وهناء ليه لان اللي مش شايف اللي قدامه اللي مش شايف النعم اللي ربنا اعطاها اللي مش شايف النعم اللي ربنا وهبها له وشكر ربنا عليه والانكرتم لا ازيدنكم ولا انكسرتم إن عذابي لشديد فالناس كتير جدا جدا من الناس عايشين في نعم بس محرومين ومش شايفين السرور ده معنيهم بعد كده بناء مجتمع مسلم فريد وان احنا نستطيع ان احنا نتخلص من المشكلات بتاعتنا ونبدأ نشوف المشكلة دي ايه سببها حلولها وان احنا نقضي على الملل اذا كان تعاملتنا زوجية روتينية بدون تغيير في كل شيء فيها لو كانت روتينية لو الأكل كل يوم زي ما هو بدون تغيير لو القعدة بتاعتنا كل يوم بدون تغيير لو شغلنا كل يوم بدون تغيير إيه اللي يحصل هتبقى حياتنا الزوجية مملة وأكلنا هيبقى ممل شغلنا هيبقى ممل فاحنا محتاجين تغيير تغيير أي تغيير حتى لو تغيير في الغرفة بتاعتنا تغيير الاستطابة من مكان لمكان تغيير تفديحة من مكان لمكان تغيير فرشة الفرشة اللي موجودة تغيير السجاد اللي على الارض تغيير الاطواء اللي موجودة هذاءุ تغيير عشان نحسش من عايزين نفع الشعار غير حياتك القواعد السبع للتغيير القواعد السبع للتغيير اول حاجة الرغبة قلنا قبل كده مع بعض احنا بنراجع القواعد السبع للتغيير الرغبة الرغبة فارق كبير جدا بين الأمية والقرار فارق كبير جدا بين واحد عايز يعمل وواحد قرر ان هو يعمل فارق كبير بين الرغبة والقرار لما يكونوا اتقالوا خلاص ولما يصاحبهم مهمة عالية فارق كبير جدا بين واحد بيقول انا عايز اقرأ القرآن وواحد بيقول عنده ستين سنة وكان كل يوم بيمسك المصحف وفي وقت من الأوقات كان بيغتمل القرآن في كل سبع ليالي مرة وفجأة بدأ يحفظ القرآن الناس اللي حاولت تعجبه بس داي عمدك سبتين سنة وبتحاول تحفظ القرآن وبدأ يحفظ وبدأ يسمع ويحفظ ويسمع ويحفظ ويسمع ويحفظ ويسمع وبدأ يحفظ انت ليه بتحفظ القرآن يا عم الحج يا كبير يا عجوز قال لهم يا أولاد خلاص نظري بدأ يضعف خايف لفقت بصري ولو فقدت بصري وانا مش حافظ القرآن ها احرم من قراءة القرآن فعلشان كده بدأت بالحفظ يا على الرغبة يا على الهبنة العالية يا على الهدف لابد ان احنا ننطلق بداية من الرغبة وقبل ما نكمل على الجزء الثاني معرفة الطغيق الناس اللي بتغير كل شوية ان في ناس غير تنيين في ناس ما بتحبش الاحدى واحدة في ناس ما بتحبش اللون الواحي في ناس دايما بيحب التغيير ايوة فيش مشكلة ولكن يكون منضبط بحيث ان هو مش حب التغيير يدعوه الى ان هو بقى ناقم على الوضع اللي هو عليه لأن ده ممكن يبدأ يتحول من حب تغيير الروتين أو كثر الروتين إلى التمرض على كل شيء وعدم الاستمرار على أي شيء في الحياة العامة فنحاول نخلي بالنا نخلي النقطة الثانية معرفة الطريق الجهل بالطريق يا جماعة من أكبر العوائق اللي هتقابلنا احنا لازم نكون عارفين حني إحنا اعايزين نتغير ليه وعايزين نوصل لَيه هو الظبط وإحنا وملا في المكان نهु hinو وأعايزين نوصل لحيه المطباط، في المطباط거나 حفر في حواجز في كمائن في مشاكل على الطريق في قطاع طريق خلا بالنه ماشيين ومن قطاع الطريق الناس اللي بتحارب التغيير ومن قطاع الطريق الناس الم والمخذلين والسلبيين واللي شايفين فينا كل حاجة وحشة مش كل حاجة حلو لما على الطريق هنلاقي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كلكم عارفين الحديث خط خطا طويلا واحتد على جنب خط ده خط هو الطريق إلى الله تبارك وتعالى أما الخطوط الجانبية دي سبل الشيطان نخلي بالنا هنلاقي كتير جدا على الطريق وإحنا ماشيين للتغيير هنلاقي فيه سبل على الشمال كده وعلى اليمين فيه خطافات وفيه شوك هنلاقيهم بقى من الناس مصبطين من الناس بكرهوا التغيير من الناس مش حابين التغيير من الناس أصلا كارهين لنا احنا التغيير من الناس أصلا جربوا يمشوا في الطريق وفشلوا ووقعوا محاولوش يجربوا فصعبنا عليه ان حد يكون ناجح هتقبلهم جتير دول قبل ما انتقل على النقطة الثالثة اللي هو التطبيق هتقبله كتير جدا يا جماعة من الناس دول مش في الطريق ومش ومشت في الطريق قبلك ومشت في الطريق قبلك بس ما نجحش وما كانش عنده الطاقة ولا الهمة ولا العزيمة ولا الانكانيات ان هو ينجح فيه ولما انت جيت تنجح هيحاول يفشلك علشان ما تكونش انت نجحت وهو فشل هيصعب عليه قوي ان حد ينجح دول الناس قلوبهم وحشة اما في ناس تانية ممكن يكون مشف في الطريق بس انا اكملش ولكن هيددي لك كل كشافه واخده على الطريق علشان تنجح اعرف الناس دي واوعى تقرب منها واعرف الناس اللي بيدو لك كشافات واوعى تسيبهم لانك هتفقد كتير النقطة الثالثة التطبيق انت عرفت الطريق وكان عندك الرغبة وشفت علامات الطريق وشفت الناس اللي حط لك ارشاداته وشفت الناس اللي حفر لك حفر طبق ابدأ اشتغل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل سأله قل لي يا رسول الله يعني الدنيا كدرت عليا فقل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قل لي حاجة ما تقلش عنها حد ثاني واعملها قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه قل آمنت بالله ثم استقم ثم استقم النبي قال له دل على الطريق قل آمنت بالله هو هذا الطريق طريق الإيمان ثم استقل طبق قرر تغير حياتك قرر تغير حياتك انها حسن لحواليك ولو قررت لازم تعرف انك لازم هتطبق بعض الامور ولو بعض الامور دي ممكن ما تكونش محببة الى نفسك ولا محببة الى نفسك ولكن لو بصيت قدام بعيد هتلاقي السمرة وهتلاقي الراحة وهتلاقي المتعة فهتقدر تدوس على كل لحاجة صعبة قدامك علشان توصل للنهاية ازاي نستمر في التطبيق وإحنا مشيئين النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن السيدنا موسى قال له ايه اذهب قال له اذهب الى فرعون صح وحدك ولا معك حد قال له ايه ربنا في القرآن قال سيدنا موسى اذهب اذهب وحدك الى فرعون ولا اذهب بيه يا جماعة انتم فين فسمحتوا اكتبوا حد يعني حفظ الآية اكتبها لنا اذهب يا موسى الآية حد يذكرني بيه لا سمحت اذهب إلى فرعون انه طغر طيب في آية تانية ربنا برضه أمر ان هو يذهب لا سلام طيب كمل الآية ده الله يبارك فيك اذهب انت وأخوكه؟ ما يفرق طيب خلينا على الآية دي. اذهب أنت وأخوك. معناه إنك كنت ماشي في الطريق ما تمشيش لوحدك. خذ حد معاك لحظة. اذهب أنت وأخوك. كنت ماشي لازم حد يعارضك حد يثندك. حد يقويك حد يشد من أذرك حد يساعدك حد يطبطب عليك لو وقعت حد يسندك لو محتاج سند حد يداوي جرحك لو اجرحت حد يشجعك لو هبط حد يشوف لك الحاجة الحلوة لو انت كنت شايف حاجة وحشة حد اذهب انت واخوك بآياتي بآياتي يعني ايه معرفة الطريق بآياتي بآياتي الله تبارك وتعالى بنور من الله وبهان ولا تني في ذكر ما تتأخرش امشي بسرعة اذهب ان توافوك هو ده الاساس اجدد به ال... في الاية ايضا في سورة طه سورة اه... طه وحد يذكرنا بالاية في سورة طه بالا... طيب نكمل حد يذكرنا بالاية في سورة طه ربنا يبري فيه تغيير منك انتا تغيير منك انت قال ربنا تبارك وتعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم الناس كتير اوي بيروحوا للمشايخ والدجالين والمشعوزين فكرين ان هم يغيروا حياتهم بل بيقوها ضنك عليهم خلي سيدنا عمر بن الخطاب مرة على واحد مرة هو جالس قاعد في المسجد بيدعي قال له قوم. كن فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة اشتغل وتعب واعمل علشان تحصد العزيمة العزيمة يا جماعة العزيمة جزاك الله خيرا وإحنا مشيئين معنا في العزيمة لازم يكون معنا حد وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي هارون أخي اعمل بي إذا به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا لا بد من صاحب على الطريق لازم لازم حد يكون معانا نستعين بالله تبارك وتعالى ونشوف عندنا طموحات كتير اكيد هنلاقي حد يشبه ومش لازم يكون معانا في نفس المجال في نفس المكان لان طموحاتنا هتتخالف معاك شوف حد ناجح اصلا وحد متفوق وحد بارع ونفسه يشوف حد تاني ناجح اكلمه وارحله علشان يدفعني الامام العزيمة لابد انها يكون عندي عزيمة قوية جدا جدا جدا جدا ان انا اكمل ليه ربنا تبارك وتعالى صورة العصر والعصر ان الازمال لفي قصر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وإيه خلي بالكم يا اخوة خلي بالكم الاخوات وعملوا الصالحات وتواصوا لا شي ينفع دمشل وحدنا لابد ان انا تواصى الذين من امنوا وعملوا الصالحات الناس التانين اللي هم هي وقفلنا في طريق النجاح مش امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا الصبر الاخذ بالاسباب يا امة الاسباب قال تعالى وهزي انك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية ايها مريم الحامل في تسع شهور الضعيفة اللي عندها وحن اللي عندها تعب هتهز النخلة اللي ما يقدرش يهزها الرجل الكبير وتوقع منها ازاي لا لا لا لا لا, لا, لا لكش دعوة هل كيف دعوة خدي بالأسباب ليس علينا إلا الأخذ بالأسباب والنتائب كلها على الله تبارك وتعالى آية جميلة جزاكم الله خيرا استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يريدها من يشاء من عباده والعاقبة لمن للمستقين عشان تخدموا الوضع اللحن فيه حاليا والوضع الدنيا فيه هل الظلمة هل المتحكمين هل الطغاة هل هل المشركين هل غير المؤمنين هل الفتقة هل هؤلاء ربنا يهديهم جميعا هم اللي متمكنين ولكن ما تقلعوش العاقبة للمتقين ان شاء الله العاقبة للمتقين ممكن فعلا يكون السنب بعد الله تبارك وتعالى بعد الاستعان سمع سماع محاضرة سماع درس قراءة قصة قراءة قصص في الناجحين قراءة سير السلف الصالح قراءة سير هؤلاء الصحابة قراءة سير النبي صلى الله عليه وسلم دي كلها طبعا تديننا قوة وتديننا طاقة وتديننا عظيمة لابد انه يكون لنا في حاجة تدفعنا إحنا عمرنا ما نقدر لوحدنا أولاً بربنا سبحانه وتعالى ثم بالمعينات كل واحد لابد أنه يكون له معين معين بعد الله تبارك وتعالى على حسب بقى أنت بتنطرق فين الشواحن الخارجية حضرتك اللي, بتحدد اللي بتحدديها أو حضرتك اللي بتحددها بعد كده علو الهمة لازم يكون عندنا علو وهمة إحنا عايزين نوصل إيه؟ هو إحنا عايزين يعيش الدنيا بس؟ ولا عايزين الأخر كمان؟ عنك الهوى والمولعين, والمولعين به وانهض إلى منزل عار به الدرر تسلو برؤيته عن كل غالية وعن نعيم لدنيا صفه كدر وعن نديم به يلهو مجالسه وعن رياض كثه النور والزهر انهض إلى العلم في جد بلا كسل مهوض عبد إلى الخيرات يتذر واصبر على نيله صبر المجدله له فليس يدركه من ليس يصطبر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون طيب لو سمحت السؤال ده ممكن نأجل للآخر بس عشان لو في وقت معنا إن شاء الله ما مفيش إن شاء الله ناجبه المرة القادمة تأني المقارمة معنا مشكلة كبيرة معها ولكن هنتكلم دلوقتي بنقول للناس كلها احضر عقدة النقص احذري عقدة النقص أسوأ ما يبتل به الإنسان انه يصبع عوجة الناس هيشعر انه غير مؤهل للتأثير وصناعة في الحياة هيشعر انه ناقص هيشعر انه ما عندهش اي قدرة على استكمال النقص بتاعه هيشعر انه مش قادر يسد ثغراته. غراضه هيشعر انه بالدون بالقلة هيشعر انه بالضعف هيشعر بالهوان هيشعر دايما الى اذهانه انه هو غير اكمل منه واحسن منه في هذه الحياة هتلاقي دايما منطوع على نفسه هتلاقي دايما منكسر في ذاته هتلاقي مكبل بالأوهام هتلاقي حاسس إنه عاجز عن فعل أي شيء حتى لو كان بإمكانه إنه يعمل الحاجات دي كلها ولكن هو حاسس وإحنا قلنا في الأول الاعتقاد مشكلة الاعتقاد العظمى يا رماع المصيبة مصيبة الاعتقاد أي اعتقدت تعتقد ان نفسك إنه بيتحول مباشرة إلى عمل لابد إن نحنا تعرف قيمة قلبك وقيمة عقلك وتحسن يقنب ربنا تبارك وتعالى ونعلنها صريحة غير حياتك نغير حياتنا يا جماعة من حتش بعودة النقص من خلهاش يتسيطر علينا أنا هيدا أقول له حضرتك على حاجة قبل من في الحتة اللي بعدها من هم الذين يؤثرون فيه. أنا أتكلم عن نفسي أحمد لو أنا قعدت مرة في يوم من الأيام واحد الحكاية دي يعني اعتبروها كرمزيه هقول انا ما حققتش الحلم اللي انا كنت عايزه اخشه في الثانويه ما جبتش المجموع اللي انا عايز اجيبه ما قدرتش ان انا ادخل الكليه اللي انا عايزها وفشلت ان انا اجيب التقدير اللي انا عايزه فشلت ان انا اكون دكتور في الجامعه فشلت في الشغل اللي انا كنت عايز اروح اشوفه واشتغلت اي شغل تاني فشلت في الحد اللي انا كنت عايز ارتبط بيه في حياتي وما قدرتش ارتبط بيه فشلت في المكان اللي أنا كنت عايز أكون فيها بس ما كنتش فيها ما قدرتش أحقق أي حاجة أنا عايزها ما قدرتش أوصل لحاجة أي حاجة أنا طالبها كل حاجة حبيتها في الحياة وكل حاجة تمنيتها ما وصلت لهاش كل حاجة حلوة يكون تكون معايا الحاجة دي أنا فاقتها لو حد مننا تكلم بالأمر ده كله إلا يا حسن الله وحد بيقول كلنا ذلك لا بجد لو حد تكلم بنفس القسوم لأننا تكلمت بي ده هيشعر بمربيه هيحبط وإي كمان مش هيكمل وإي كمان طيب إحنا دلوقتي نقطة هو أنت مش شايف أنت ده طيب وإحنا إي كمان غير احبط والاكتئاب أنا عايز بقى اسمع كده يعني عشان كن شاء الله هنخلص في دي مشان نخوض في حاجة تانية إن شاء الله المرة الجاية هنكمل قواعد التغيير وقواعد الوسائل التغيير وهنقول من اللي بيأثر في الناس عشان الوقت ان شاء الله انتهى دلوقتي واحنا صدعناكم وتعبناكم معانا فسامحونا واخرنا عليكم كمان حوالي 35 دقيقة فسامحونا بالله عليكم ولكن بجد يعني لان المشكلة دي عند عندناس كتير قوي يعني احباط احباط واكتئاب وانحراف وعزلة وعدم إنتاجية وهيكون باقي إس مش هيحقق أي حاجة إيه طب إيه سؤال هيسألت أنه مش أي أهمية في الحياة صحيح عدم الأهمية الفشل في كل شيء الركود إيه كمان طيب سؤال المشكلة دي بقى فيه كلكم كتبتوا أن الأمور دي شخصية وده غلط تماما الامر ده عمره ما هيكون عليكوا وانت بس او في نفس شخص بس هيكون عليك وهيأثر في اللي حواليك وهنحس بتفوق المنافسين ما حضرتك يا أسودتنا الكريمة ربنا يبارك في حضرتك تفوق المنافسين ده داخل في نقطة المقارنة اللي حضرتك تكلمت عليها من شوية وهنفرد لها جزء ان شاء الله المرة اللي جاء إن المقارنة دي مشكلة المشاكل الزمن معنا كلنا التفاقل التفاقل طيب إن شاء الله ذكريني بإذن الله جزاكم الله خيرا ربنا بارك في حضرتك يا رب نقطة بها يا جماعة هنقف عندها شوية وهننهي بها إن شاء الله دلوقتي إحنا لو بصنا للماضي عندنا نظرتين للماضي لابد نحنا ناخد بالنا منهم هنبصل الماضي ونثاقل إلى الأرض ولا هنبصل الماضي متحسرين ونادمين وناقمين ولا هنبصل الماضي شاكرين واخذين فوائد واخذين دروس واخذين عبر ومنطلقين إلى الأمام غيروا النظارة غيروا النظارة غيروا النظارة, غيروا النظارة طريقة النظر إلى الأحداث أنت نظرتك إيه نظرتك إيه وحضرتك نظرتك إيه نفسك شايف نفسك إزاي وانت شايف نفسك إزاي شايف نفسك إن الحاجات اللي حصلت دي كلها فاتت دي كلها وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم وعسى أن تحب شيء وهو عسى أن تكره شيئا وهو خير لكم؟ هل ترضى بما قسمه الله تبارك وتعالى لك؟ هل عندك إيمان بالقضاء والقدر؟ هل عندك إحساس بأن ربنا سبحانه وتعالى هو هذا هو ما أعطاه الله إياك؟ فتقول الحمد لله. هل تكون هذا المسلم الذي إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له؟ ولا بتسخط ولا إذا أخذت حاجة حلوة خلاص بتقول الحمد لله ربي أكرما وشفت حاجة وحشة بتقول ربي أهلا نعيد النظر تاني يا جماعة نعيد النظر تاني يا جماعة لحياتنا بعض الناس بيقولوا الكلام ده كتير قوي أنا عمري ما حققت اللي أنا عايزه عمري ما خدت اللي أنا عايزاه عمري ما وصلت اللي أنا عايزه عمر ما في حاجة طلبتها واتمنتها ولاقيتها عمر ما كان في ظهرة قدامي كويسة ونفسها شمها بس ما مسكتهاش حد الثاني بيقول كان نفسي عملت حاجات كتير اوه ومفشلت في كل حاجة عايز اقول لكم حاجة وده مستشفى والله لقيت دي علاج لي انا لقيت اني انا بصوا الامر ده انا بقف عليه لاني انا كنت حاسس بالاحساس دي كلها لها قبل كده فيه من الايام من الوقت حصلت لي بعزلة دي وبعدت عن كل حاجة والواحد تنبسه الشيطان بالحالة دي فالواحد ساعتها خلاص تعب نفسيا ايه نروح لدكتور نفسي ربنا سبحانه وتعالى ساقني الى المستشفى طلبت منها كأني ملك احمد ربنا سبحانه وتعالى عالنتوا فيه أي ماشي الناس بقت وحشة والناس كتير ولكن مش كلهم مش كل الناس بقت وحشة في ناس كوية في ناس ما زال في قلبها خير الخير فيي وفي أمتي إلى يوم القيامة ولكن هختم بالنقطة دي واحد هيقول أنا ما حققتش الحاجات دي كلها لإني ما كانش عند المقدرة بالكلام ده هقول لحضرتك ارفع شعار دائما شعر الأول إياك نعبده وإياك نستعين الشعر اللي بعدك تهى على طول الموارد المتاحة إيه اللي في إيدك وإيه اللي في إيدك علشان تحقق الكلام ده وهل هل ليك بعد الاستعانة بالله تبارك وتعالى في شواحن ليك على الطريق ولا لا في ناس مسكين كشافات ليك على الطريق ولا لا وأنهي بهذا الأمر جزاكم الله خيرا أختنا الكريمة ذكرتنا بالدعاء إياك نعبد وإياك نستعين استعان بالله في كل شيء بالدعاء والتوكل وحسن الظن بالله واليقين بالله تبارك وتعالى كلها لا لابد أن تتلبس بك أولا والثقة بالله تبارك وتعالى ثم الثقة في نفسك اللي بتستمد من الثقة بالله تبارك وتعالى ثم شوف إيه الموارد المتاحة اللي عندك وابدأ أخذ بالأسباب على حسب الموارد المتاحة اللي موجودة وانطلق. إلى أعمالك الدنيوية وأعمالك في الأخوية الطاعات والعبادات والأعمال في الدنيا سواء كنت طالب سواء كنت دكتور سواء كنت مهندس كنت خيضالي كنت أيا كان ثق بالله تبارك وتعالى وتوكل على الله وأحسن الظن بالله تبارك وتعالى واستعين بالله تبارك وتعالى ثم ثق بنفسك ثم فق بإخوانك المؤمنين الصالحين الناصحين الآمنين الناصح الأمين دوروا عليهم أو ممكن نكون إن الصحبة الصالحة ندرت في هذا الزمان ممكن نقول إن الناس كتير بقوا وحشين في هذا الزمان ولكن الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة هنلاقيهم هنلاقيهم والله نحاول نستعين بالله ونلعى ربنا تبارك وتعالى إن هو يعني إلى فيهم وفي النهاية أقول لكم هذه الآية الكريمة اللي أختنا ذكرتنا بيها فإذا عزمت فإذا عزمت فإذا عزمت فتوكل على الله خير من تتوكل خير من تتوكل عليه وخير معين وخير ناصر وخير مؤفق وخير هادي هو الله تبارك وتعالى فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وأذكركم بأن هدفنا من هذه الدورة إن نحن نكون مؤثرين إن نحن اللي يكون مشاعل النور في هذه الأوقات الظالمات حتى لو ما كانش في حد معناش على النور تاني حتى لو ما كانش في حد معك الشفتاني إحنا بيجي هنا علشان نشد من عزمنا بعض بنيجي هنا علشان نقوي بعض بنيجي هنا علشان نذكّر بعض بالطاقة الإيجابية الحلوة دي ونطلع نور هذه الأمور للناس جزاكم الله عنا كل الخير وأعتذر مرة أخرى إننا كنت أخرت عليكم وأعتذر مرة ثالثة إننا صدعتكم معي النهاردة أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه وأن يعلنا تبارك وتعالى من الصالحين المصلحين وأن يسددنا وأن يوفقنا وأن يرزقنا خير الدنيا والآخرة إنه على كل شيء قدير وصلى الله وبرك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزاكم الله عن كل خير إن شاء الله المرة اللي جاي بإذن الله هنتكلم في من يؤثر في الناس ووسائل التغيير نراجع مراجع على كل ما سبق حتى نحن ننطلق الانطلاقة اللي جاي بإذن الله هتكون معظمها في طرق التواصل مع الناس والتعامل تبقى أمور مفيدة جدا جدا جدا جدا في محاضرات التواصل وكيفية التواصل وكيف تواصل النبي صلى الله عليه وسلم مع المخالفين له ومع الكبار ومع الأطفال ومع كل الناس ووصايا كثيرة جدا هتكون مفيدة جدا, جدا جدا جدا بإذن الله في المرحلة القادمة المرحلة دي كانت لنا إحنا علشان نبدأ منطلق المرحلة اللي جاية للانطلاق مع الناس ربنا يبارك فيكم ويحفظكم ويعزكم وسامحوني ودعوني كتير ولا تنسوني من دعوتكم سبحانك الله وبحمدك ولا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب ونطوب إليك مش نفس طلبات أي خير حسام وأعتقد إن شاء الله أختنا اللي تسأل في كل المحاضرات السابقة موجودة إن شاء الله ممكن حد من أخوتنا أو أخونا محمد الأمير يضع الرابط لمن أراد جزاكم الله أنا كل خير السلام عليكم ورحمة الله في أمان الله